بسم الله قال رحمه الله ومعنى قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أن يحملون وزره وإثمه كقوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم هذا معنى سيطوقون قال معنى يحملون وزره يوم القيامة واسمه هذا قول ومنهم من قال يجعل لهم طوقا على عناقهم يطوق هذا الذي بخن به ويجعل الطوق على العنق والإمام فسر التطويق هنا بحمل وزري وإثم ما بخلوا به ومنهم من قال على ظاهره يجعل طوقا في الأعناق ما بخلوا به وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يستدل بهذه الآية على أن المقصود بقول يطوقون أي أنهم يحملون الإثم بدليل قولي وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ومن الأوزار التي يحملونها أوزار البخل أوزار الإثم تجعل طوقاً على العناق أو يحملون إثمها قبلها من قوله قال إبراهيم النخعي قال رحمه الله قال إبراهيم النخعي معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقا, طوقا من النار هذا قول وقال مشاهد يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم هذا كل صحيح سواء جعل طوقا أو كله أن يأتوا به ويحضروا ما بخلوا به بالدنيا من أموالهم من قرأنا السند هذا قرأنا عبد الواحد طيب الثاني ما قرأنا الأول عبد الواحد قرأنا طيب لا بس نرجع ما فيه ما نرجع القهقرة قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث. قال أخبرنا أبي. قال أخبرنا أبي. قال أخبرنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال انتهيت إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفس بيده أو الذي أو والذي لا لها إلا غيره. وهذا كثيرا ما كان يحلب به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحلف من غير استخلاف والذي نفس يده ما أكثر أيمنه بهذا اليمين والذي نفس بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من الرجل يكون ما من الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون أسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بغرونها كلما جازت أخرىها ردت عليه أولها حتى يغضى بين الناس هذا عذاب البرزخ فكيف إذا كان المال إلى النار والعياذ بالله هذا دواليك عليه العذاب إلى قيام الساعة وهو على هذا الحال في عذابه يؤتى بتلك الأغنام والأبقار والابن على اسم ما يكون وأوفر ما تكون لحما وأجمل ما تكون هيئة فتنطحه وتطأه تنطحه وتطأه بخفافها وبقرونها النطح كل مجازت رجعت كل مجاز أخرىها ردت عليه أولها دوا ليك لا قيام الساعة وهو في عذاب البرزخ المهين بسبب درهمات يبخل بها دنانير هي مهله ولله ميراث السماوات والأرض هي لله سبحانه وتعالى هذا المال مال الله إنما أنت مستخلف عليه فقط وإنما أنت أمين عليه والله اكرمك به أما أنه لك فليس لك هذا المال ومع ذلك يبخل به ويبخل بمال الله سبحانه وتعالى وكان المال ما سمعته أن الله سبحانه وتعالى يعذبه بهذا العذاب بسبب المال والإنسان هلوع وشحيح ومنوع ونسى الله العافية والسلام وهذا المال كما سمعت إنما هو استخلاف لك فيه فقط أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإلا المال من الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى تعود إليه مآلات الأمور وتعود إليه الأمور الأشياء كل هذا المال سيعود لله سبحانه وتعالى فهو ماله جل وعلا فالحاصل هذا الإنسان مسكين ما يعرف ما يضره وما يصلحه لولا أن الله عرفه بذلك لحصل خبط خلط لولا أن الله من علينا بالكتب السماوية التي أنزلها والرسل الذين أرسلهم للعباد وإلا والله إن الإنسان ظلوم كما وصفه الله سبحانه وتعالى ولكن الله أخرج من أخرج من الظلم وأخرج من أخرج من التخبط بهذا الدين العظيم والذي ما أخذ بهذا الخير انظر كيف تخبط ما الله يمنعه واجب أو جبه الله عليه حتما ونزاما ومع ذلك ما يريد يخرجه وبعضه ربما يريد حدّله وتحايل يخرج جزءا والجزء الآخر ما يخرجه أو يخرج شيئا من الثيابات ويظن إنه غزّك ماله، فما أكثر من يشح بالمال الذي هو واجب، أما المستحب هذا الكلام مو عليه، هذا الشح وهذا العذاب ترتب على مال واجب عليه أن يخرجه. فمثل هذا الحديث كفيل وكاف في الزجر للبخلاء عن بخلهم، ولكنهم بعيدون. ربما يقرأ الآية وما يدري وإن ذهنه بعيد ذهنه بعيد شارد وإنه تكفي هذه الآية سيطوق سيطوقون ما بقلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات الأرض الله ما تعملون خمير هذه كافية الآية لنه قرأها وأمعن النظر فيها وذهب إلى أقرب تفسير ورأى مثل هذه الحديث تحت هذه الآية لكانت كافية في زجره ولكن بعد الناس عن الخير وبعد الناس عن الفقه في الدين هو الذي ضرهم هو الذي ضرهم فان رسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن فقه في دين الله وفهم كلام الله وفهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله هذا على خير تجده المعاصي في جانبه في جانب مع عدم عصمته لكن ان حصل منه شيء من المعاصي وإعتراف لها يسارع في التوبة لأنه يعرف أن هذا ذنبه سهل يضره يوم القيامة أما الذي أظلم قلبه أو الجاهل ما يفرق بين معصي ربنا ولا طاعة حياة حياة بهائم العياذ بالله فعلى هذا مثل هذه الأدلة تجعل شخص تدفع به إلى التفقه في دين الله حتى يعرف ما له وما عليه فإذا عرف ما له وما عليه سلك مسلكا حسنا في دنيا قال إبراهيم النخع معنى الآية يجعل يوم القيامة في عناقهم طوقا من النار أن يجعل هذا المال الذي يبخنوا به والمفعول الثاني طوقا والأول أن يفعل مفعول أول يجعل يوم القيامة في عناقهم طوقا من النار قال مجاهد مجاهد بن من مجاهد بن من ابن جبر نعم أحسنته ومات موتة جميل ميتة جميلة مات ميتة طيبة وهو ساجد رحمه الله قال مجاهد يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم وروا عطيته عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم نبوته وقد أشرنا إلى نحو هذا أن هذا البخل العام وإن كان كما سمعت فيه المال وأكثر من يفسره بالمال ولكن حتى العلم من بخل به له نصيب من هذا الوعيد له نصيب من هذا الوعيد ولا يحسبلن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله فالله أتاكم من فضله وفضله كما ترى هنا مفرد أضيفا فيعم من فضله والمفرد إلى أضيف عم سواء كان العلم أو غير العلم كله من فضل الله جل وعلا فإن من بخل بشيء من فضل الله سبحانه وتعالى فإنه يتضرر يوم القيامة بل وفي الدنيا قبل ذلك فعلى طالب العلم ألا يبخل بشيء مما أتاه الله ولا يبخل بشيء من فضل الله سبحانه وتعالى فإن كان مجيدا متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى تجويدا فعليه وحفظا أيضا كذلك فخيركم من تعلم القرآن وعلمه أن يبذل هذا وانظر الآن الخيرية مغرونة بأيش بتعلم وتعليم ما هي بتعلم فقط ما هي مقصورة على أنك خلاص إذا تعلمت ما شاء الله من خيار الناس لا والله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما تتعلم ما تعلم ما تنال الخيرية هذه ما تنال هذه الخيرية بد مع ذلك من تعليم حتى يحصل الخير الذي ترجوه بإذن الله سبحانه وتعالى وترفع منازلك يقال لي قال القرآن اقرأ وارتقي ورتل قال القرآن هذا مقيد بما تقدم قارئ عامل بكلام الله قارئ معلم إن كان يستطيع للتعليم أما قال ليس بعامل ولا معلم فيخشى عليها أن يكون أول من تسعر به النار يوم القيامة لم يكون عامل بكتاب الله مع أنه ربما توفر عمل لكن ما هو مخلص فإذا هذه الدرجات إنما لها قيود وليست عن إطلاق وهكذا العلم من بخل به له نصيب من هذا الوعيد ولا يحسبن الذين يبخنون بما أتاهم الله فإذن بعض أهل العلم يقول هنا البخل المقصود أن هذه الآية نزلت في إحبار الذين كتموا صفة محمد كتموا علما على الناس كتموا علما أراد الله تبليغة منهم فلما كتموا هذا العلم استحقوا هذا الوعيد فإذا الآية تشمل كتمان العلم والبخل ببث العلم في أوساط الناس وهكذا أيضا تشمل ما سمعت من البخل بالمال كله من فضل الله لا يجوز البخل به قال وروى عطيته عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أحمال اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم نبوته وأراد بالبخل كتمان العلم وأراد بالبخل كتمان العلم حذر هذا الشيء فالآية الشاملة لكل شيء من فضل الله يبخل به الإنسان وإن كان المال هو الذي يدخل دخولا أوليا فيها والله أعلم قال وأراد بالبخل كتمان العلم كما قال في سورة النساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله ما أحسن هذا التفسير وما أحسن هذا التنظير لبيان كلام الله سبحانه وتعالى فالقرآن يفسر بعضه وبعضا فإذن لا تشمل هذا وهذا الذين يبخلون بالمال ويأمرون الناس بالبخل ويقتلون ما أتاهم الله فضله ومعنى قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني أي يحملون وزره وإثمه كقوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وهكذا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة فهذا كله وزر الآثام وزر معاصي تحمله وتحمل أيضا وزر من, بغير من أضللته بغير عنه قال قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض يعني أنه الباقي الدائم هذا استدلال جميل أن الآية من الأدلة التي تدل على بقاء الله الدائم لأن له ميراث سماوة الأرض بعد أن يموت العباد ولا يبقى أحد على الأرض فيرث الله الأرض ومن عليها جل وعلا فليس بقاء إلا له جل وعلا وأما غيره فهو فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام فهذه الآية من أدلة التي هي يعتقدها أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام أن الله هو الباقي الدائم سبحانه وتعالى ولا ديمومه ولا بقاء لنا له وأما ما عدا فهو فان وهذه الآية كما سمعت لها نظير مما أشرنا إليهم سينظر لها هو يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملائهم، فيموتون ويرثهم نظيره. قوله تعالى: إن نحن نرث الأرض ومن عليها. إن نحن نرث الأرض ومن عليها. وأتبي ضمير نحن للتوكيد، فهو ضمير فصل ويفيد التوكيد. إن نحن. الأصل إن نرث الأرض ومن عليها. فأتب نحن توكيدا لهذا الشيء فضماير الفصل الزائدة من غاز الاتيان بها والمقاصد الاتيان بها التوكيد إن نحن نلث الأرض ومن عليها فعلى هذا المال الذي بيدك هو لله سبحانه وتعالى سيئتثه وسيرجع إليه خاطب الله العباد بما يعقلون وما يعلمون من واقعهم في المساء الميراث فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات وملك الأرض وهذا الذي أنت فيه إنما أنت مستخلف إن مقنت من شيء من ملك الله سبحانه وتعالى إنما أنت مستخلف فيه كما سمعت في الآية المتقدمة أنفق مما جعلكم مستخلفين فيه قال إن نحن نرث الأرض ومن عليها والله بما تعملون خبير وهذا التفات من غيبة إلى خطاب والله بما تعملون خبير بعد أن قال ولله سيطوقون ما بخن به ولله ميراث السماوات الأرض قال بعد ذلك والله بما تعملون خبير فالتفت من غيبة إلى خطاب وهذا أبلغ عندهم الانتفات من الغيبة إلى الخطاب أبلغ في الوعيد قال والله بما تعملون خبير هذه قراءة التي فيها الالتفات وأن قراءة أخرى السبعية على الأصل والله بما يعملون خبير على الغيب مناسبة لما تقدم قولوا تعالى والله بما يعملون خبير قرأ أهل البصرة ومكة يعملون بالياء وغرى الآخرون بالتاء وهي القراءة التي عندنا تعملون أنا ما حق الأنعام والأغنام من ابن المغرزخة تؤدى فيها وأيضا حلبها يوم وردها إذا كانت وردت على الماء وجد من احتاج لشيح أعطيه إذا طلب ذلك ورأيت أنه احتاج شيء من ذلك قال ما الذي يوجب الغسل المدي والودي لا شيء من ذلك وإنما الذي يوجب الغسل وتعميم البدن المني وأما هذا يوجب غسل الذكر والموضع الذي أصابه المدي أو الودي يوجب غسله هذان السائلان يوجبان غسل الموضع الذي أصيب بشيء من ذلك سواء كان الذكر أو الثوق وأما تعميم البدن فليس إلا المني قال وجدته في السوق خمسمائة ريال يمني ماذا فعل بها؟ إن كنت تعرف صاحبها أعطيته وإن كان شيء زهيدا، وإن كنت لا تعرف صاحبها فهذه ليس لغطة وليس لها حكم اللغة التعريف ليس لها حكم اللغة التعريف فأنا أنصحك بالتصدق بها على نية صاحبها ولا تستعملها تصدق بها على نية صاحبها وإن استعملتها لا بس ولكن أنصحك تصدق بها على نية صاحبها تخرج منها وتختلف النقاط ربما خمسمائة في بعض الأماكن تكون من المال الذي يعرف وفي بعضها تكون من مال زهيد في بعض الأماكن تكون هذه لا عندهم الخمسمائة ولا الألف ديال تختلف فبين طلاب العلم خمسمائة يعتبرها شيء ما هو سهل عليه ما يملك المياه حيانا خمسمائة يعتبر ما شاء الله فانتظر وتأنى في صرفها وإنفاقها واستنفاقها عرفها قليلا هكذا حتى يصل إليها صاحبها أما أن تعرف سنة الذي يظهر فيه نظر لكن ينتظر بها ويعرف يكتب ورقة في الخارج من فقد مالا فربما يكون فيه أمس الحاجل الخمس فقدها ما صدق جات ثم فقدها وأنت تقول هذه ماهي لقطة خلاص نستنقعها لاف بعض الأماكن ربما تكون الخمس مئة شان تأنى في استنفاقها إلى هنا سبحانه الله يذكرنا إنا هلا